رجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم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 إذ تستغفرون ربكم فاستجاب لكم أنني مددكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتقم إن به قلوبكم ومن نص إلا من إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس فانه منه وينزل عليكم من السماء ما عليكم من السماء ما ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان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 اضربوا فوق الاعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شا له فإن الله شديد العقاب ذلكم فدوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن فَلِقْتَالِ إلا متحرفا للقتال أو تحيزا إلى فئة فقد ذا فقد ذا بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولا الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهل كيد الكافرين فقد جاءكم لفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 قليلون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخففكم الناس تخافون أن يتخففكم الناس فأوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الضيبات لعلكم تشكرون.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 إذ قالوا قد سمعنا له نشآ له نشآ ولقنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا تصوير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عدك فأنصر عليه السماء أو ائتنا, أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون أولي مسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولي. كفر وينفقون أموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ان يحشر ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون قل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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَعَلَمْ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وللرسول ولذِ القرباء واليَثامى والمساكين وبنِ السبيل إن كُنتم إن كُنتم آمَنتُم بالله وما أنزَلنا وما أنزَلنا على عبِدنا يوم الفُرْقان يوم التَّقَالِجمع إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمر ولكن يقضي الله أمر كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو عراكهم كثيرا لفشلوا ولا تنازع في الأمر ولكن الله ولكن الله سلم إنه عليم الصدور وإذ يركمهم إذ لقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أن كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في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 نِكَ صَعَلى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَقَالَ إِنّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَائِذٍ يَتَوَفَّنِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَظْرِفُونَ وُجُوهَهُمْ يَظْرِفُونَ وُجُوهَهُمْ وَعَدِيبَارَهُمْ وَدُوَقُ عَذَابِ الْحَرِيقَ لَهَاذِكَ بِمَا طَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنْتُمْ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 نعمًا أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا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 في الحرب فشرذ بهم فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانذذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن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 إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُنْكَرُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ولكن الله أَلَّا فَبَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 بالان تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلال تَقَ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّلَّذِينَ فِي أَيْدِيكَ طَأْمِئِنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا أَن يُؤْتِكُمْ خَيْرًا الرحيم، وين يريد خيانتك، فقد خان الله من قبل، فأمك منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وحجوا وجاهدوا بأموالهم وفتن في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، والذين أوى ونصروا أولئك والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم منو ولا يتم من شيء مالكم منو ولا يتم من شيء حتى يهاجروه وإن استفرواكم في الدين فعليكم نصر إلا على قوم بينكم وبينهم بينكم وبينهم مثال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 والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزك كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض تاب الله إن